بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت يا دک ہم من کت بہو وَسَوْفَ يُحَاسَهُ حِسَابًا يَسِيرًا وَيَنْطَرِبُ إِلَى أَهْلِهِ مَسْرُورًا وَأَمَّا مَنْ يان كنت بنو ارى اظهري فسن فيدعو ثورا واصل نسيرا انشروا ان انه ظن ان ليخور بدء ربه كان ذي بصيره فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق مال ہم لڑ مر پور جدو دل فَوْ يُمْكِنُ بُن وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يوعون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير